اِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا اَنَّكُم غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَلَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ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 كَيفَ وَإِنْ يُظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا الْوَلَاذِ مَّا يَرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَاكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ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 انتابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانك في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن كثو أيمنهم من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 ويدهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يساء والله عليم حكيم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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وما يتولهم منكم فأولئك هم قل إن كان آباء وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال قترفتمها وتجارت تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده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 وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قوله بأفواههم يضاهون قول الذي كفروا من قبل قاتلهم الله قاتلهم الله أن لا اتخذوا أحبارهم وروحانهم أربابا من دون الله والمسي حبنا ضربا وما أمروا وما أمروا إلا ليعبدو إله واحدا لا إله إلا هو وسبحانه عما يشركون.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 يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ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 انما المنسيه زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحلمونه عاما ليوطئ عده ما حرم الله فيحل ما حرم الله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 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنْ فِي رُخْفَافٍ وَثِقَالٍ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَكُونُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصبا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون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 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبله ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين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 في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 الدنيا في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وتزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكن لهم قوم يفرقون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 يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحاذد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها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 نخوض ونلعب قل أذي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف طائفة من بطائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقضضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار لَا رجها نلا خالدين فيها هي حسبهم ولعنه الله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 لم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات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 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عد ورضوان من الله أكبر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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَظَنُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِنَّا أَنَهْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ صَطْوِ فَإِن يَتوبوا يَكُن خَيرا لَهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذابا أَلِيما فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ في الأرض مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ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 فارحل المخالفون بموقعهم قلا فرسول الله وكرهوه وكرهوه أي يجاهدوا بأموالهم وافوسهم في سبيل الله و قالوا لا تفرف في الحرب قلنا رجعنا ما أشد حرام لو كانوا يثقون فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلا وَلْيَبْكُوا كَثيرا جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِن وَجَعَكَ اللهُ إِلَى طَائِفَةٍ فاستأذنوك للخروج فقلن تخرجوا معي أبداً فقلن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدوا إن كل رضيت بالقعود أول مرّة فقعدوا مع الخالفين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 ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفكون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قل تلا أجد ما أحملكم عليه تولّو تولّو وأعيلهم تفيض من الدم عحزا ألا يجدوا ما ينتقون؟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 وَدَنَبَّنَ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَ اللَّهُ عَلَى كُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ثُمَّ تُرَدُّونَ إلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردو على نفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرّتين ثم يردون إلى عذاب عظيم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 وَكُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعَبَلُونَ وآخرون مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ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 إن أردنا إلا الحسن، والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقوم فيه أبداً، لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. إِنَّ الرِّجَالَ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أَفَمَن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ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 يحونا رعاكعونا الساجدونالأمرون بالمعروف ونهون عن المنكرالأمرون بالمعروف ونهون عن المنكروالحافضون لحدود الله وبشر المؤمنين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 وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَتَابَ عَلَيْهِمْ لَيْتَوُبُو إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضبأ ولا نصب ولا مخنصة في سبيل الله ولا يطعون موطئاً ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح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 وما كان المؤمنون لينشروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واليجدوا فيكم ظلضا واعلموا ان الله علمت التقين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 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِدْئِسًا إِلَى رِدْئِهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ الْعَذَابِ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ نَّرًا أَوْ مَرَضًا فَلَا يَتُوبُونَ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت صورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علي